بسم الله الرحمن الرحيم حميم فانزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى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 شَهِدَ شَهِيدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ على مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ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 وعد الصدق الذي كانوا موعدون والذي قال لوالديه أفلكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله وينك آمن إن وعد الله حق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 هُ كانَُوا فاسِرين وَلِكُل ل جَوجَةُم مَِّا عَمِنوا وَلوَفِيَهُ أَحْماَلَهُ لا يُلمُون.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 جِئْتَنَا لِتَأْخِذَكَ نَعْنَى آلِهَتِنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَأُبَلِّغُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا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 وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا إِنَّ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا